يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من, وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيلا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 إذ قالتِ امرأةُ عمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْنِي مُحَلَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَتَتْ سَمِيعُ الْعَلِيمِ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا